وَوهوَ الذي مَدد الْ الأررضاجعَلَ فِيهَا رَواسَ وَأَنْهَا رَا وَمِنْ كلُِّ الثَّمراتِ جعَلَ فِيهَا زَووجَنثنَيين يُقْش الليلَ النه إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقُومتَ فَكررُون.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 ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قومهم اذا كنا ترابا ا اننا لفي خنق جديد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 وَإِنَّ رَبكَ لَذ مَغْفِرَة مِا سِعَظُلْمِهِم وَإَِّ رَبكَ لَ شَديد الععقَ وَيقولُول الذيينَ كَفَرُ لَْ ل أُنزِ عَلَيْهِ آيَةُم مِ الرَبِّه إِ مَا أَن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 كُمْ مَن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُمْ عَقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يَحْفَظُونَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد الله بقوم سوء ان فلا مرد له وما لهم من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 لله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغد وهم العاصون قل من رب السماوات والارض قل الله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 فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُنْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بَتْرَةَ أَحْلِيَةٍ أَوْ مَتَاعٌ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ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 وَالَّذِينَ يُصَلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلُّوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطِيقِهِ وَأَمْجُرُ رَبِّهِمْ وَأَقَامُ الصَّلاةَ وَأَن فَقُومَِّا رَزَقناَاهُم وَأَن فَقُمَِّا رَزَقنَاهُم صِرَّّهُم وَعَانِيَتَ وَيَدَرَأُون وَيَدَرَعونَ بِالحَسَنَةِ السَّئَةَأُولائِكَ لَهُمْ عأَقُبَ جَنَّ تُعَدنِي يَدُخُلونَهَا وَمَ صَلَحَ مِنْ أَبَائِم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِمْ وَأَزواجِهِم وَذُرّاتِهِم وَالْمَلَ إِكَةُ يَدُخُلونَ عَلَيهِم مِنْ كل بار سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الصَّابِرِينَ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَإِذَا قَطَعُوا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يشاء ويقدر وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلا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 ألا بِذكر الله تَطُمَ إنُقُلُون أَلا بِذِكِ الله تَقُمَ إِقُلُون الذيَّينَ آمَنُ وَامِن الصَّالِحاتِ طُوبَلَهُ طُبَا لَهُ وَحُسْنُ مَا كذَلِكَ أأَرْرسَلناكَ فيِي أَّةٍ قدَ خَلَتْ مِنْ قَلِهَا أُمَمُّ تَتْلُ عَلَيهِمُ الذي أَو حَن إلَيكَ وَهُم يكفررون وَهُم يَكفرُرونَ بالِ الرحمَان قُلْهُو رَبّ ل إِلَهَا إِللااهُ عَلَ تَ وَكْلتُ وَإلَهِمَتَ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 قَبْلَكَ فَأَمْلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ الْعِقَابُ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُونَ سَنُهْدِيهِمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ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 مَثَلُ الْجَنَّةِ التي مُوعِدُ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى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 وإليه أدعو وإليه مآب وَكَذَلِكَ أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وكذلك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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى